Bye. <laughs> جاتي سيل نور جواب درم المصايب ها يو وصل على عيالك اكيد ها اي I'm اغوش ميل عايدها كتاب الله انصحاح عليه سألت بدا وتلم طول سألت بدا وتلم يا ناشد تسمعي جوابي خطابي جاطع الأكبر فقد تهلي مع أحبابي هطول بانكنات سلبس عاد هي تفتي بفجعة المذكول هي تفتي تجاوب ما بال الليل ويومك ما عاد يمعل Oh. يا غايب اسمع الونات تهدي جبال ماسينا يا غايبنا يا غايبنا صبرنا ما تات سنين نريد يا قايدنا طليع فاطم ينادينا حسا كف في الغدير مشلول حسا كف في الغدير مشلول تجاوب لي وري Yeah. hello. وصيت بضعة المرسول تجاوبني وريد حلوب من المسهول من المسهول من المسهول, من المسهول